قبل أيّ تماس ذلكم تعضون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أيّ تماس.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 الله ورسوله كبت كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيناتهم وللكافرين عذاب مقيم يوم يبعثهم الله جميعا فيُنَبَّئهم بما عملوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عنه النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول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 أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.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 يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يستحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله.